لآن ل ا ر م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم ا ل د ي ي ن ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن إهدنا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م أ موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه فاذا من, ففدية ففدية من م أو أو صدقة أو نسك ف إ امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي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 واتقون يا أ و ل ي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ث موسوعه أ ف ي ض ا النابلسي للعلوم ف إ ذ ا قضيتم م ن ا س ك ك فاذكروا م ل ل ه كذكركم آ ب ا ء ك م اذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم ذكرا أو عشد فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في ا ل آ خ ر ة من خ ل ا ئ في الدنيا ح س ن و ف ي ا ل آ ن ا ب ل س ن وقنا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر س ل ا م نصيب م م ا ء الله الحسنى 「私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私 「私の名前 ا 何でもいいです」 م و س و ع و النابلسي للعلوم الاسلاميه